بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سماحة الشيخ العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أصحاب الفضيلة والسعادة أيها الإخوة أيها الأبناء من طلاب الجامعة الإسلامية سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اليوم من أيام الجامعة الإسلامية نلتقي مع علم من أعلام العلم والدعوة في هذه البلاد المباركة في المملكة العربية السعودية يلتقي أبناء هذه الجامعة الجامعة الإسلامية التي أنشأتها هذه الدولة المباركة لتكون البوابة المشرقة للعالم عبر استقبال طلاب العلم من العالم كله لينهلوا من المعين الصافي الذي أسست عليه هذه الجامعة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليصل خير هذه الجامعة عبر طلابها والمتخرجين فيها إلى العالم كله أئمة يدعون إلى الهدى ويبصرون الناس ويعلمونهم أمور دينهم وسارت هذه الجامعة على هذا النهج حتى جاوزت خمسين عاماً وهي على هذا المنهج القويم السديد بحمد الله عز وجل وشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان يمنحنا اليوم من وقته ويقطع المسافة والسفر إلى هذه المدينة المباركة لنلتقي به في أيام هي أيام إن شاء الله من الأيام المباركات في لقاءات علمية ثرية قوية إن شاء الله خصصها سماحة لهذه الجامعة ومنسوبها وفاتحة ذلك هذا اللقاء المبارك إن شاء الله بالطلاب الطلاب المتميزون لأنهم من كل بلد ومن كل دولة ومن كل جنس ولون ولكن تجمعهم رابطة وعلاقتهم علاقة طلب العلم والعلم رحم بين أهله لا أريد أن أطيل فما لتستمعوا إلى حديثي لكنه الاجتماع وهو ملءه الشوق الاشتياق والرغبة والمحبة لأجلاله وعالمنا وعلمنا العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان فليتفضل مشكوراً مأجوراً إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان ما بعد فان هذا اللقاء يسعدني اولا قبلكم لانه لقاء بإخواني ومشايخي في بيت من بيوت العلم جامعة عريقة هي الجامعة الإسلامية فهي على اسمها جامعة جامعة تجمع أبناء المسلمين من كل قطر من كل دولة مشارق الأرض ومغاربها فإن واثهم وإن تفرقت ديارهم إلا أن الإيمان يجمعهم والهدف الموحد يربطهم وهو طلب العلم الذي به قوام حياتهم وبه إنارة الطريق أمامهم فالعلم هو الحياة الحياة ليس الحياة الجسمية وإنما الحياة القلبية فالإسلام قام على العلم أولاً ثم الدعوة إلى الله ثم الجهاد في سبيل الله على بصيرة لذلك أولاة أمورنا حفظهم الله من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله وهم يولون التعليم بجميع مراحله اهتماماً بالغاً وهذا من تيسير الله وتوفيقه فإن الدين لا يقوم إلا على العلم ولا تصلح الدنيا والآخرة إلا بالعلم الذي بعث الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم العلم أولا قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ بالعلم قبل القول والعمل والعلم إنما ينبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسير على منهج السلف الصالح من هذه الأمة فلذلك وجدت هذه الجامعات مسبوقة بالمدارس والمعاهد متوسطة وثانوية ثم الجامعات ومن أخص هذه الجامعات الجامعة الإسلامية التي أنتم تنتمون إليها فهي على اسمها جامعة جامعة للمسلمين من أقطار الأرض والله جل وعلا قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة ما وما كان المؤمنون لينفروا يعني للجهاد ولطلب العلم كلهم لا بد أن يكون النفير من فئة مخصصة مهيئة لتلقي العلم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يتفقه في الدين أولا فتفقه يسبق الإنذار والدعوة إلى الله لا بد من العلم أولا والعلم لا يأتي عفوا لا يأتي من القراءة في الكتب لا يأتي من استماع الأشرطة هذه وسائل فقط إنما العلم على أيدي العلماء العلم بالتلقي بالتلقي عن أهل العلم وأهل العلم لا يتيسر وجودهم في كل مكان بل في أمكنه يختارها الله سبحانه وتعالى فينفر الطلبة إليهم من كل جهة ألولا نفر من كل فرقة منهم طائفة طائفة يعني أناساً مهيئين لطلب العلم وهم أفراد أو جماعات كان الزمان السابق كان العلم يتلقى في المساجد كل عالم يكون في مسجد من البلد فيفد الناس إليه في المساجد هذا هو الاصل كما كانوا يفيدون على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة يتلقوا عنه العلم ثم من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء الذين هم وراثة الأنبياء. ثم بعد ذلك أنشئت دور العلم مثل هذه الجامعة المباركة ورتبت وهيئت للطلاب جلب لها المدرسون وفرت لها الكتب المختارة والمقررات فهذا تنظيم هذا إنما هو تنظيمٌ لطلب العلم وإعانة على الحصول عليه فهي من نعم الله عز وجل هذه الجامعات من نعم الله عز وجل وتيسيره لهذه الأمة وهذه الجامعة بالذات الجامعة الإسلامية انبثق منها خير كثير ولله الحمد تخرج منها أفواج تلو أفواج كلهم ينتشرون في بلاد الله شرقا وعربا وينشرون هذا العلم في الأرض فوصل العلم إلى أقطار الأرض على أيدي طلاب هذه الجامعة وأمثالها تحقق قول الله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين تفقه والفقه والفهم ليتفقهوا ليتفهموا في الدين لأن الدين لا يقوم إلا على علم ما يقوم على اجتهاد الناس أو تصورات الناس إنما يقوم على العلم والعلم لا يحصل إلا بالتلقي والتلقي لا يكون إلا عن العلماء المؤهلين. هكذا طلب العلم واليوم وأنتم ولله الحمد في هذه الجامعة المباركة تنهلون من العلم ميسراً لكم مهيئةً لكم أسبابه هذا من نعم الله عليكم ثم إن المطلوب ليس أن تخزن العلم في صدرك وإنما المقصود أن تنشر هذا العلم الذي رزقك به الله سبحانه وتعالى تنشره أنت إنما أنت ناقل لهذا العلم من مصادره إلى إلى المحلات المحتاجة إليه وربما أن يكون